نكه غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه ربنا ليقيم الصلاه فاجعل الافئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم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 ان ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيما الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا واغفر لي ولوالدي ولي المؤمنين يوم يقوم الحساب